كرا والأنثى إن سعيكم لشدة فأما من أطّوَى kal sen kal olsun ben sen o I want ك من الأولم، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيم فآوى؟ ووجدك ضالاً فهداً ووجدك عائلاً فأغنى فأما اليتيما فلا تقهر وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَمْنَعْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك ودرك الذي أنقضى وَاَفْعَلَ لَكَ كِرَك وَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا Sab ve ila Rabbi kabır. rahim لقد خلقنا İllenllezîna âmenû ve amelus-sâlihâti felehum felehum ecrun yukel bu kadu biddini alay sallahu bihakamil hakim ve mayun bu biddini وليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم بِكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِن عَلَقٍ اقْرَأ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ALLAZI ALLAMA BIL QALAMI Takwa, arayayın kelaba ve alam, kelâ illâ men teylenas ve ناصعة كاذبة خاطئة فليدعو ناديه فليدعو ناديه سندعو اني لا تون بسم الله الرحمن الرحيم إنا إنزلناه في ليلة القدر وما eyrumin min al-feshr حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل والمشركين مفكين حدتت يهو مر بين رسول منه الله يتلو صحفاً مطار رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة رسول من الله يتلو وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ a man at فيها أولئك هم ش أخبرها بأن ربك أحوالها يومئذ يصدر الناس أشتت اللي فَمَا مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خير قال ذرة شرير بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قد حنف المغيرات صبحا فاثرنا به نقر فوسطنا به جمع Fa wa sa pointa bihi <sesi> الحب الخير الجديد أفلا يعلم إذا بعثرت إذا بعثرت ما في وَحُصِلَّ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ ذوت واتكون الجبال كرهن المفوش فاما من ثقلت fa amma men wa amma التكاثر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون UMMA KELASUFATEALMUN KELALAUTALMUN ثمّ لَتَرَوْنَهَا، ثمّ لَتَرَوْنَهَا Manir Rahim ve Alacır. İnnah تواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكلهم زات اللهم الذي جمع ما له عدده يحسب أن ما له أخلده كلا يوم بدنا في الحطمة وما Nârullâhil mukaddar allatî ta'le'u 'alâ nafide innahâ 1000 Rüyada Şitay ve Cicek. Faliabudur Bağda al Bayt, الَّذِي <Sanlı> يُكَذِّبُ <Sanlı> صلين الذين <سؤال> be goen har Now I ولا... mu'ali din Bismillahirrahmanirrahim تَنَاسَ يَذْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ افْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ بِئْرًا بِكِ وَاسْتَغْفِرُوا إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ تَبَّتْ يَدَا أَبِي <تب> ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا لا تلهب وامراته حم الحطب في جذها حبل من مسد سُمِّي الله الرحمن الرحيم قُلْ هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا Bismillahirrahmanirrahim. Kullu Allahu قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفرا أحد.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 ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله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 في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم Qul ağozu bı Rabbı nası min ve bir şer el vesves el fi lillahi hamd bismillahirrahmanirrahim elhamd Ya cana budu, ya Alayhim veiril maldo be Bismillahirrahman. وفيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقينون وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ وَمَا أُنْزِلَ من قبلك وبالآخرة هم يوقنون لَائِك وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا Savaş onlara, anlattılar mı, yoksa anlatmadılar وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله استمعتم إلى تلاوة مباركة من القاري الشيخ عبد الحميد من قرية الفرفية ألطنوز هطاي قرآن خيان عبد الحميد بيرقين أربع شكويندان ألطنوزو هطاي استمعتم ما تيسر له من قصار السور اللهم ربنا تخبر من نازم أخر أناه ونور ما تلنا مهديا إلى روح نبينا محمد وآدم ونوح ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وما تناسل وتناسل بينهم من الأنبياء والمرسلين ولا رحماتنا ومات المسلمين المعين اللهم رحمه برحمة منك وأنت أرحم الرحيم وغفر لهم إنك أنت الفرق الرحيم سبحان ربك ربنا نسمون والسلام على الرسولين الحمد لله رب ربنا نهاية